الله عليكم يقول السائل هل يجوز تمثيل الصحابة أو الصحابي عمر رضي الله عنه في مسلسلات تاريخية ألا لا يجوز بالإجماع أجمع العلماء المعاصرون على تحريم ذلك وصدرت فيه قرارات قرارات هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية بتحريم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم ورافقة العالم الإسلامي أجمعوا على هذا نعم لكن هذا ولا يدورون دراهم يحطون هالمسلسلات يديعونها يبون دراهم ولا عليهم من حلال ولا حرام نعم